إن الحمد لله نحمدهم ونستعينهم ونستغفرهم ونعرض بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا يضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له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 فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشغطهم لمحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم يا عباد الله إن من أقبح الأخلاق وأرغلها التي كمجها الطباع السليمة والعقول الصحيحة الكذب فإن الكذب يا عباد الله كان مستهجاً مستخفضاً عند العرب في جاهليتها حتى على أعدائها وكان الواحد منهم يأنه أن ينسب له الكذب فقد جاء عن سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم عندما سأله قيصوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والله لو الحياء يوم الدين من أن يأثر أصحابي عني التدف لتدأته حين سألني عن ولكني استحييت أن يأثر أن وجاء أبيل الإسلام بمعاسر الأخلاق ونهى عن سيئها ومن أقضى ما نهى عنه منها الكذف فقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم تحذيراً عظيماً وبين للعبد الغم أنه لا يقوده إلى خير في الدنيا ويقوده في الآخرة إلى النار والعياذ بالله فقال صلى الله عليه وسلم آمرا ومبينا عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يدال الرجل يصدق ويتحق الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا وكان حبيبنا وإمامنا ونبينا صلى الله عليه وسلم يفضل الكذب جدا فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان فوق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب ولقد كان حدث عند النبي صلى الله عليه وسلم بالكبه فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدد منها توبا الله أكبر يا عبد الله الله أكبر يا عبد الله أعلمك هذا وأعلمك هذا أن حبيبك ونبيك صلى الله عليه وسلم ما كان يجنب شيئا من الأخلاق السيئة أعلمك بغضه للكذب فإياك يا عبد الله أن تكون من الكاذبين ولم يكون الكذب يا عباد الله من أخلاق سلف الأمة وإنما هو من أخلاق المبتعدين عن طريق السلف وعن منهجهم ومن أخلاق المناهدين يقول النبي يصف الله عليه وسلم أوصيف بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلون ولا يستشهد ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصوة منهم كانت فيه خصوة من النفاق حتى يدعها إذا تمن خان وإذا حدت كذب, كذب وإذا عهد قدر وإذا خاصم قجر واعلموا رباد الله كذب دركت بعضها أقضح من بعض. وأقضح الكذب على الله سبحانه وتعالى. ومنهم الجرأة على دين الله عز وجل بأن ينسب إليه العبد شيئاً بغير علم. فيقول هذا حلال بغير علم. أو يقول هذا حرام بغير علم. ومنهم وهو أفضل الكذب على الإطلاق يقول ربنا سبحانه وتعالى فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون ويقول سبحانه انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به جثما وقال سبحانه قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفترون وقال سبحانه ولا تقولوا لما تصفوا أمسنتكم الكذب هذا خلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفترون وقال نصر الله صلى الله عليه وسلم من أفتى بغير علمه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أفتى بغير علمه كان إثنه على من أفتار فهذا الكذب يا عباد الله أقبح الكذب وقد نبغ في زماننا أقوام لم يتأهلوا بالكتيا ولا يسئرون على طريق العلماء تجرروا على الكتيا وأصبحوا يستون الناس بغير علم ويقولون هذا حلام بغير علم ولا بينه وهذا حرام بغير علم ولا بينه ويخالفون العلماء ولا يستشيرون العلماء ولا يرجعون إلى العلماء وأولئوا بالخلاف فأصبحوا ينقمون عن الخلاف وينشرونهم بين الناس فانقلبت, فانقلبت البدع عندهم سلما والمحرمات المباحات ولا حول ولا قوة إلا بالله والواجب علينا أرز العلماء الأكابر وأن نأخذ بأحوالهم وأن لا ننتفت إلى الشموذات التي تخالف فكاواتباء الألماء ولا يزال الناس بخير ما جاءهم العلم من أكابرهم وما أخذوا دينهم عن ثقافهم وما نزيموا أرز علمائهم ثم يلي هذا الكذب في القرش الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بأن أنسب إليه كذب لم يقله صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كذباً عليك ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمداً فليتضرق مقعده من الدار وقال صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا عليه فإنهم من كذب علي فليم جنار ثم يري هذا الكذب في القبح الكذب على ولاية أمور مسلمين وعلى العلماء الضبانيين فإن هذا مما تضيع به المصالح وتفسد به الجماعة ويلعجل به الأمر ويلعجل به الخوف لا سبحانه يقول واذا جاءهم امر من الامر او الخوف اداهم به ولو ردوه الى الرسول والا من الامر منهم لا عالمهم الذين يستنبطونه منهم ولو فضل الله عليكم ورحمه لستبعتم الشيطان الا قليلا هذا لو كان صدقا يا عباد الله فكيف بي عليه في القبح. الكذب الذي تضيع له الحقوق. فعن ابي بكات رضي الله عنه انه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا انا امبئكم باكبر الكبائر. قال قلنا يا رسول الله. قال الاسراك بالله. وعضوء الوالدين. وكان متكئا فجلت. فقال انا وشهادة الزور ألا لقول الزور وشهادة الزور فماذا لا يقولها حتى قلت لا يسكت وفي رواية حتى قلنا ليته خكت ومن الكذب الذي يشتد روحه يا عباد الله الكذب في الرؤى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعلم في من تحلم لحلوم لم يرى قل لفأن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل وفي رضاية من حلما كاذبا قل لفأن يعقد بين شعيرتين ويؤذب على ذلك ومن الكذب الذي يشتد قمشه يا عباد الله أن يخبر الإنسان أن عنده الحمد أو علم أو دنيا فقد جبت أن مرأة قالت يا رسول الله أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني الذي تساهل به الناس اليوم وهو من الكبائل وتوعد عليه بالنار الكذب لمضحاك الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدد فيكذب ليضحك به الضوء ويل له ويل له وقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم من كلمة يضحق بها في يهوي بها من أبعد من الترياء وقال صلى الله عليه وسلم ألا أسى رجل منكم أن يتكلم من الكلمة يضحق بها القوم فيصفق بها أبعد من السماء ألا أسى رجل يتكلم من كلمة يضحق بها أصحابه فيصفق الله بها عليه لا يرضى حتى يدخلهم نار وتنظر كذب في المذاح والنخاف يا عباد الله من أحسن الأعمال الصالحة وأذكاها قال النبي صلى الله عليه وسلم فندعم ببيت في ربض الجنة بمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة بمن ترك الكذب وإن كان مازل وببيت في أعلى, في أعلى الجنة لمن حجم خلقه وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يفتك الكذب في النزاحة والمراء وإن كان خاطقا والكذب يا عباد الله كله حرار ولو كان يسيرا وليس فيه ضرار ولو كان يا قال لعتريه امي ورسول الله صلى الله عليه وسلم راقد في بيتنا فقالتها تعال اطيه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اطي ان تطير قالت اطيه كما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انك لو لم ترضه شيء وقال صلى الله عليه وسلم ما قال لصبي تعالها ثم لم يرقه فاهديا كذبا عباد الله عباد الله إننا في زمن ظهر فيه ما جاء في قوم النبي صلى الله عليه وسلم يوشس أن لا تقوم الساعة حتى يقضل منه وتنهر الفتن ويكتو الكذب ويتقارب الزمان وتتقارب المسوار ويبتر الهرب قيل ومن الهرب قال القتل فنحن في زمن يا عباد الله نرى فيه شيئا مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإننا في زمن كثب به الكذب والكذاب وعظمة الفتن وأصبح يأتينا الكثير من الكلام على فينا فالواجب عليه التتقنط من الكلام الذين قلوا وأن لا نحدث بكل ما نسمع وأن لا ننقل إلى الناس كل ما يصننا قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالموري إتمن يحدث بكل ما سمع وقال صلى الله عليه وسلم بكس رضي الله عنه بحسب المرء من الكذب أن يحدد بكل ما سنق وليحسن لواحد منا يا عباد الله على ما يعنيه وليعرض عن لا يعنيه ولو رآه حقا من صدقا قال رسول الله صف الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء ترقه ما لا يعنيه وما ترتاب فيه يا عبد الله ما تفتر فيه من الكلام تفترقه ولا تحدث به فإن النبي الله عليه وسلم قال دع ما يريك إلى ما لا يريك فإن الصدق مأهنة وإن الكذب لها فيا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا من الصادقين ومع الصادقين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروا إنهم هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله إن الكذب كله حرام وليس فيه كذب أبيض وكذب أسود ولا يستثنى من تحريم قول الكذب وقبحه إلا ثلاثة أمور رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أم قلكم ذنت عقبة ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث الحرب والمصلاح بين الناس وحديث الرجل رأته وفي رواية قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في شيء من الكذب إلا في ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول لا أعدهم كاذبا الرجل يصلح بين الناس يقول الأرض ولا يريد به إلا الإصلاح والرجل يقول في الحرب والرجل يحدث رأته والمرأة يحدث زوجها وفي رواية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل الكذب إلا في الثلاث يحدث الرجل رأته والكذب في الحرب والكذب ليصلح بين الناس فأول هذه الغمور الثلاثة أن يحدد الرجل الرجل فيكذب عليه بخير من أجل أن يصلح بينهم وبين أخله بينهما شحنا فيكث هذا فيقول له كلاما لم يقع يقرب به الغلو ويباعد به وسوسة الشيطان ويذهب إلى ذلك ويقول له كلام بعد الخصام ويصلح بين المسلمين فهذا يا عباد الله ليس من الكذب بل هو خير وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد فاعله كاذبا وأما الثاني فهو كذب الرجل على مرأته وكذب الزوجة على زوجها من أجل أن تطيد الحياة من غير فعل لحرام ولا تطيئ لحق وإنما هو كذب يستصبح به القلب ويداد به الجد وتطيئ به الحياة تأن يخبر الرجل امرأته أن في خلقتها من الجمال ما لا يراه حقيقة في نفسه وأن يخبرها, وأن يخبرها بأنه سعيد معها سعادة عظيمة وقد لا يكون الأمر في نفسه يبلغ ذلك المدلغة أو أن تطلب منه شيئا لا يستطيع أن يخطره فيقول لها إنهم لم يجده في السوق من أجل تطيب قلبها وعدم تسر قلبها وكذلك المرأة تكذب على زوجها بمثل هذا أما الكذب في البيض والكذب والكذب الذي يضيع الحقوق فإنه لا يجلس بين الزوجين وأما الثالث فهو الكذب في الحرب والحرب خدعة فلا بأس من الكذب على من أجل أن ينتصر جيش المسلمين هذا يعبد wa وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرا فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلمك سليما كثيرا وسلم سليما كثيرا وسلم تسليما كثيرا ورضى اللهم عن الصحابه اجمعين ورضى اللهم عن الصحابه اجمعين ورضى اللهم عن الصحابه اجمعين وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا اكرم الاكرمين اللهم انا نرجو رضاك اللهم انا نرجو رضاك اللهم انا نرجو رضاك اللهم فرض عنا يا ربنا اللهم کوئی وتتقبله منا ويزيدنا من فضلك يا اكرم الاكرمين وما علمته من سوء فينا اللهم فكرنا فيه يا رب العالمين اللهم فكرنا وأضحب بنا من أنفسنا وأضحق بنا من أنفسنا اللهم إنك تعلم حالنا اللهم فمن علمته منا مقيما من على طاعة فثبته وسده يا رب العالمين ومن علمته مقيما على معصيا فتو عليه يا رب العالمين ومن علمته أن له مريض فاشته يا رب العالمين ومن علمته منا مدينة فقت يا mate يارب العالمين ومن علمته مظيقا عليه عليه عليه عليه الر arroganceEt يا رب العالمين ومن علمته منا مهنوما ومظلومه فاشكس ه stewardship همه وغمه يا رب العالمين الله من استراع له والديه فقرضه من يا وقفر له واجعله منحما في قبره في روضة من رياض الجنة يا رب العالمين وامسف نابره يا رب العالمين ومن كان حديا من والدينا نعود بك يا ربنا من الحقور نعود بك يا ربنا من الحقور ربنا إنا نسألك الجنة وما قرض إليها من قول وعبد فاجعلنا ربنا جميعا من أهل الجنة واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى المجاورين للنبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآشرة حسنة وقنا عمادنا والله با غلط نبی